السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. أسعد الله مساكم جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الشرف لنا أن يكون بين ظهرانينا في هذه الليلة في منطقة جازان وفي صبيا أحد حفظت كتاب الله صوت شجي صوت شجي عرفناه من خلال المقاطع التي اطلع عليها في قنوات الاتصال معرفتي بالشيخ حسن بن عبد الله الجليل الوائلي الحمداني قديمه منذ الطفوله ولهذا السبب اختاروني لاكون مقدما لندوته في هذه الليلة وأنا أشرف بهذا قبيلة وائلة خرجت الكثير من العلماء ومنهم الشيخ مقبل في الجانب اليمن صاحب دماج المشهور عرفت الشيخ حسن منذ طفولته كنا نلعب سويا كنا جيران ولم نكن في ذلك السن نلفت الانتباه جميعا ولكن حينما بلغنا مبلغ الرجال أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا حظ نصيب في هذه الدنيا من مكانة في, هذه المجتمع في هذا المجتمع فأطلقوا علي والد الشهيد وبشرفه أنا أجلس في هذا المكان اليوم وهو ابن صبيع الملازم الطارق العلاقي الذي عمل أول ما عمل في صبيه وهو رحمة الله عليه توفي برتبة العقيد طارق العلاقي الشهيد الشهداء المملكة الشيخ حسن كما بدأت خالي فالرني كل منكم خالة وهذا شيء خاص أقوله لأن والدتي تنتبه إلى هذه القبيلة وهذا شرف لي وعندما امتدحت الشهيد طارق في بعض قصائدي بعد شهادته أقول بالشعبية بالشعر النبطي أنت في حاشد عزيمة أنت خولان بارك أنت همدان عزوة وهي قبيلة الشيخ همدان فشرفنا ولا أريد أن أستنفذ الوقت الشيخ حسن تخرج من جامعة الإمام في عام 1409 ونذر حياته لكتاب الله وللعمل في الدعوة فكان يعمل في الدعوة والإرشاد وكان إماماً وخطيباً لجامع خادم الحرمين الشريفين في نجران وكان معلماً أيضاً وأظنه ما زال في المعهد العلمي وهو الآن إمام وخطيب لجامع آل الجميح الشيخ حسن غني عن التعريف من طباعه الهدوء ومن طبعه السماح ولا نراه إلا مبتسم نأنس عندما نسمع تلاوته وفي هذه الليلة سيؤنسنا أكثر بالحديث عن موضوع هو مطلب سلامة الصدر مطلب ونحن في هذا المجتمع نحتاج إلى سلامة الصدر بإذن الله تعالى سيكون ضيفنا لهذه الليلة ويكون فارس هذا اللقاء ونسأل الله أن ينفع به وينفع بالإخوة أمثاله ونسأل الله تعالى أن يزي من نظم هذا اللقاء وصبيا مبادرة وأنا أرى المبادرات في مجال التربية والتعليم هذه الأيام كلها لصبيا والفخر والجوائز وأنتم من نصيبكم في هذه الليلة هذا الرجل العظيم الذي نذر حياته للسنة والجماعة في مجتمع ربما أنتم تعرفون أكثر مني ما فيه من معتقدات نسأل الله التوفيق للجميع وأنا سأترك المكان لأستمع إذن الله تعالى بعد المهد... بعد ممكن نجمع ان شاء الله الاسئله والمداخلات وسنقراها ليجيب عليها الشيخ شكرا لكم مرحبا يا شيخ اهلا وسهلا